عرفنا فيما مضى أن المؤتلف والمختلف هو ما تتفق في اللفظ صورته وتختلف في النطق صيغته بمعنى أن الرسم يكون متماثلا أو متقاربا والنطق يختلف إما بالنسبة للشكل أو بالنسبة للحروف فكل هذا يقال له من قبل المؤتلف والمختلف أو أن هذا هو المؤتلف والمختلف فقد رفنا فيما مضى أهمية هذا النوع من أنواع علوم الحديث وأنه من أعظم الأنواع والفائدة إليه عظيمه وماسه وذلك أنه لا يرجع فيه للقياس ولا يرجع فيه الى السباق واللحاق وإنما يرجع فيه الى معرفة الضبط وذلك إما بوجوده مقيدا بالضبط بالحروف وليس بالشكل لأن الشكل كثيرا ما يحصل منه ذلك الخطأ ولكن الضبط بالحروف هو الذي يسلم من الخطأ لأنه قال بضم كذا وبكسر كذا وبفتح كذا وبسكون كذا فهذا هو الذي يؤمن فيه من الغلط وأما إذا مبط بالشكل بأن جعل على, على هذا فتحه وعلى هذا كسره فإنه يحصل الخطا في ذلك وكثيرا ما يجري التصحيف بالطباعة فيحصل الغلط يعني بسبب ذلك وكذلك الكتابة لكن الذي هو سالم الضبط بالحروف هذا هو الذي يسلم وقد أعرفنا فيما مضى كلام ابن الصلاح في بيان أهميته وأن من لم يعرفه من المحدثين كثر اثاره ولم يعد مخجله يعني انه قد يأتي بما يضحك عليه من اجله لكونه تلفظ بلفظ على غير ما هو معروف به وعلى ما هو مشهور به بل إن كثير من الأسماء تكون واضحة عند الناس ولكن الإنسان الذي ما تمرس بها ينطق بها على صيغة تجعل من يسمعها ممن يتلفظ بها على غير ما هي عليه يتبسم متعجبا لمثل هذا الخطأ وذلك مثل الامام ابن كثير شخص مشهور بهذا لو أننا سمعنا واحد يقول الامام ابن كثير كثير يعني هذا يعني يتعجب منه يعني مشهور من كثير فالإنسان الذي ما يعرف الضبط على حقيقته يعني لا من حيث التمرس أو من حيث الوقوف عليه بالضبط أو من حيث سماعه من أفواه من, من عنده علم ومعرفة يعني يحصل منه الخطأ ومثل ابن عدي المؤلف المشهور إذا قيل مثلا ابن عدي أو ما إلى ذلك يعني يصير خطأ فالحاصل أن, إن, إن, إن الضبط الضبط ضبط الأعلام والأنساب والألقاب التي يكون بينها الاشتباه وهي من قبيل المختلف والمختلف هذا من أهم المهمات لطالب الحديث ولطالب علم الحديث وقال سبق أن مر بنا جملة من الألفاظ التي فيها الائتلاف والاختلاف الائتلاف من حيث الرسم والاختلاف من حيث النطق. والذي معنا في هذه الثمانية الأبيات جملة من الألفاظ التي يكون بينها الائتلاف والاختلاف ويكون بينها الاشتباه وهي من النوع الذي ضبط بحيث ان عرف أن القليل هو كذا وما عداه يكون كذا القليل من الألفاظ تاتي بهذه الصيغة وهو فلان وفلان مثلا وما عدا ذلك فإنه يكون بالصيغة الأخرى التي يقولون لها الجادة عندما يأتي اللفظ يقال له الجادة مثل أذوب وايوب أذوب هذا قليل الاستعمال نادر ألفاظ قليلة لكن أيوب هو الجادة ما أكثر من يسمى أيوب أجمد اسم نادر الجادة أحمد أحمد بالحاء المهملة هذا هو الجادة الكثير الاستعمال الحاصل ان من أنواع علوم الحديث من أنواع المؤتلف والمختلف أو من المؤتلف والمختلف ما ضبط يعني بعض صيغه بحيث يقال ما كان بهذه الصيغة فهو كذا وما عدا ذلك فهو كذا يعني أن الألفاظ القليل أو الأسماء القليلة أو الأسماء المفردة أو الالقاب المفردة أو الانساب المفردة تذكر وما عداها يقال انه على الجادة أي الصيغة مثل نابت وثابت نابت هذا قليل الاستعمال ونادر الاستعمال وثابت هذا هو الجادة المطروقة التي تستعمل كثيرا أول هذه الفاظ التي من قبيل المختلف والمختلف نسبة الجريري والحريري الجريري نسبة إلى جريح شخص يقله جريح والحريري نسبة إلى بيع الحريح ولفظهما من حيث الرسم واحد إلا أن الفرق بينهما إعجام الجيم وإهمال الحاء يعني الأول بالجيم الذي هو الجريري والثاني بالحاء بدون نقطة بدون نقطة فالرسم متقارب والفرق إنما هو بالنقط وإلا من حيث الشكل واحد الجيم والحاء مفتوحة ورا مكسورة والباقي نسب الجرير سب الجريري والحريري إلا أن الفرق بالنقطة التي بين الجين والحاء فالجريري نسبة إلى جرير والحريري نسبة إلى بيع الحرير ويطلق هذا على شخص هو أحمد ابن سليمان يقال له الجريري ويقال له الحريري لأنه كان يبيع الحرير فاجتمعت فيه النسبتان. إن قيل الجريري فهو صواب وإن قيل الحريري فهو صواب لأنه جريري وهو حريري أيضا فلا التباس ولا إشكالة وكل من الاطلاقين صحيح ومثل هذا اللفظ الذي مر في آخر الدرس الماضي وهو الحناط والخباط والخياط فإنها كلها علامه على شخص واحد أو كلها صفات لشخص واحد هو حنات يبيع الحنطة وهو خباط يبيع الخبط وهو الورق الذي يحات من ورق من الشجر ويؤتى على فيه لبن يقال له الخبط والذي يضربوه قال له خباط والخياط اسمه الى خياطه وذلك الذي مر في اخر الدرس الماضي اجتمعت فيه الاوصاف الثلاث فهو حنّاط يبيع الحنطة وخباط يبيع الخبط وعالف الابل وخياط يعالج صاحب مهنة خياطة فكل منها صحيح وهذا مثله الذي معنا الجريري والحريري نسبتان اطلقتها على شخص واحد كل منهما صواب ان قيل الجريري فهو صواب وان قيل الحريري فهو صواب ولا تصحيح في من يعرف انها الحريري فيجده بالجيم او يعرف انه الجريري فيجده بالحاء فيقول ان في تصحيف وإنها خطأ. خطأ لا ليس في خطأ هو صواب، هو صاحب النسبتين، ينسب الجريري وينسب الحريري. هذا هو أول الأسماء أو أول, أول ما اشتملت عليه هذه الأبيات، من ما هو من قبيل المختلف المختلف. والثاني الحمال والجمال، الحمال والجمال، النسبة اللفظ واحد إلا ان الفرق بالجيم والحاء، مثل مثل ذلك الذي قبله. الفرق بالجيم والحاء الجريري والحريري وهنا الجمال والحمال أحدهما بالجيم والثاني بالحاء المهملة فمن يوصف بالحمال من الرواة شخص مشهور من المحدثين مرة بنا ذكره عند النساء كثيرا وهو من شيوخ النساء وهو هارون بن عبد الله البغدادي الملقب الحمال أو بالحمال أو الموصوف بالحمال الموصوف بالحمال وقيل في سبب وصي بالحمال او نسبته للحمال الحمال انه كان انه كان يحمل الانفعه بالاجره كان يحمل اشياء بالاجره فقيل له الحمال وقيل انه لكثره ما حمل من العلم لكثرة ما حمل من العلم لكن المشهور انه كان الحمال لأنه كان يحمل الأمتعة ويحمل لغيره بالأجرة كان يحمل لغيره بالأجرة ويكتسب قوته عن طريق أشياء يحملها بالأجرة فلهذا يقال لها الحمال وهو من شيوخ النساء الذين مر ذكرهم مرارا وتكرارا في النساء يخبرنا هارون من عبد الله تقول النساء يخبرنا هارون من عبد الله يعني لا يلفروه بلقب الحمال ولا يقول نقول هارون من عبد الله يتكرر بهذا اسمه واسم أبي وهو البغدادي الملقب الحمال فالمشهور والمعروف من الرواة وصفا أن يوصف بوصف الحمال هو هارون عبد الله البغدادي أما غيره فيقال له الجمال يعني ما ذلك قاله الجمال يعني وهو الأكثر وقال وصفا يعني احتراز من الأسماء فإن فيه من يسمى حمال اسمه حمال ولكن هنا التقييد بكونه وصفا ليس من الرواتي من يوصف بأنه الحمال غير هارون بن عبد الله الحمال لكن من يسمى بالحمال أو يسمى بحمال يوجد من يسمى ولهذا قال يعني وصفا وليس في الرواتي وليس وليس بالرواتي بالإهمالي يعني اهمال الحاء كونها غير منقوطة يعني مهملة ولهذا يقال بالحاء المهملة تمييزا عن الخاء المعجمة ولكن تلتبس بالجيم لأن الجيم رسمها يختلف لا يقال بالجيم المعجمة لأن كلمة الجيم عندما ينطق بها رسمها يختلف عن رسم الحاء والخاء لكن الالتباس بين الصاء والحاء لأن رسمها واحد من حيث الكتابة اذا قيل بالحاء أو بالخاء يكون بينها التباس لكن كلمة بالجيم إذا كتبت بالجيم خلاص واضح أنا ما تلتبس بالحاء لأن رسمها وكتبتها جيم يا ميم لكن حاء وخاء يعني رسمها واحد انما الفرق فيها بالنقط ولهذا يقال بالحاء المهملة وبالخاء المعجمه المعجمة هنا لما كان الحمال المراد أنها مهملة ليست منقوطة إلى الحمال أما من عدى ذلك فهو الجمال الجمال يعني بالجيم وليس بالحاء أيوة بعد الثالث ثم الخدري بفتح الخاء والدالي محمد بن الحسن الخدري وهذا هو الذي سمي أو نسب هذه النسبة شخص واحد وغيره تضم الخاء وتسكن الدال فيقال الخدري وهذه الجادة أو الكثير في الاستعمال ومن أمثلة ذلك أبو سعيد الخدري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو الخدري نسبة إلى بني خدرة وهم بطن من الأنصار بطن من بطون الأنصار فقالهم بني خدرة فينسب إليه الخدري ومن من بذلك أبو سعيد الخدري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام سعد بن مالك بن سنان مشهور بنسبته وكنيته كنية أبو سعيد ونسبته الخدري وهو أحد السبع المعروفين بكثره الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما محمد بن الحسن الخدري فهذا بفتح الخاء والداد وهذا هو القليل والخدري هو الكثير فكتابة الخدري والخدري رسمها واحد والحروف واحدة ولكن الفرق بالشكل الفرق بينهما بالشكل الذي مضى الاختلاف بالنقط والشكل واحد وأما هنا النقط واحد والشكل مختلف لأن خدري وخدري نقطها واحدة كلها بالخاء ولكن الفرق إنما هو بالفتح والإسكان ولهذا قال الخدري محمد بن الحسن حسني ومن عداه فاظمما وسكيني يعني اظم ملخا وسكين الدال واما ذات فهو محرف فهو فهو غير مسكن يعني مفتوح الخاء ومفتوح الدال فالخدري قليل والخدري كثير أيوة علي الناجي ولد الدؤاني وابن أبي دؤاد الإياد علي الناجي ولد دؤاد وابن أبي دؤاد الإياد يعني أنه ورد لفظ دؤاد بالدال والواو المهموزة المفتوحة والدال دؤاد دؤاد هذا هو القليل والكثير داود الكثير داود يعني دال وآو دال يعني ما فيها ووين ثانية لأنها في الرسم والكتابة ما فيه إلا ووين وحدة ما فيه إلا ووين واحدة ولكنها تنطق بواوين داود ولكن الرسم دال وآو دال, دال, ألف دال فداود ودؤاد الرسم متقارب الفرق بينهما بالهمز بالهمز والدار التقديم بين الألف والتعقير لأن داود الألف جاءت بعد الداد ودؤاد جاءت الألف بعد الهمزة والواو عليها همزة في دؤاد وهي واو بدون همز في داود فالرسم متقارب ويطلق دؤاد على شخصين علي أبي المتوكل الناجي واحمد بن أبي دؤاد المعتزلي الجهمي المعروف الذي حصلت بسببه الفتنة أو فتنه خلق القرآن في زمن في زمن المأمون فإنه هذا هو صاحب يعني يعني أبوه يعني أبوه هو صاحب هذه اللفر الذي هو دؤاد وأحمد بن أبي دؤاد ذلك المعتزلي الجهمي الذي قال بخلق القرآن وامتحن الناس بسببه لذلك الوقت فهو أحمد بن أبي دؤاد وعلي الناجي هو يعني أبوه دؤاد وغير هذين داود غير هذين داود فهذا من قبيل المؤتلف والمختلف يعني تختلف تتفق في الرسم صورته وتختلف في النطق صيغته أيها الدبري إسحاق والدريدي نحويهم وغيره زرندي الدبري إسحاق يعني وهذا اللفظ يعني فيه شيء من التقارب وإن لم يكن متماثل تماما مع الدريدي والزرندي والزر أو الزرندي يعني هو زي المرتد الزرندي يعني اللفظ الرسم متقارب وخاصة بين اللفظين لقيرين واما لو في الاول ففيه شيء من التباعد ولكن يعني قد يلتبس الدبري دال باء وأما ذات دريدي دريد وزرند وهي قريه يعني ينسب اليها جماعه فالدبري اسحاق الذي ياتي يعني منسوب الى دبر ويقال له الدبري إسحاق ويعني دوريد النحوي أحمد أبو بكر بن دوريد المشهور بهذه الصيغة دوريد وهو نحوي ومن عداه زرندي نسبة إلى قرية أو إلى بلدة وهو الكثير الذي هو زرندي نسبة إلى زرند على وزن مرثد هذه الفاظ متقاربة والذي هو مقا... بينهما تقارب شديد. دوريد وزرند دوريد وزرند هذه هي التي بينها شيء من التقارب. يعني من حيث الرسم. أيوة بالفتح روح سالف وواهم. من قال ضم روح ابن القاشم ثم ذكر روح وروح روح وروح روح بفتح نب وسكون نب وروح بضم الر الراء الفرق بالفتح والضم المشهور في المتقدمين روح فتح الراء روح ابن عبادة روح ابن القاسم جماعة يقال لهم روح المتقدمين وفي المتأخرين روح ومن المتقدمين من هو مشكور بأنه روح ولكن أخطأ بعض العلماء فقال عنه روح وهو روح ابن القاسم روح ابن القاسم أخطأ بعض المحدثين وقال برسمه روح وهو ليس روح وإنما هو روح كغيره كغيره روح ابن عبادة يعني بالفتح وليس بالضم ولهذا قال السيوطي وبالفتح روح سالف يعني على يعني طريقة المتقدمين يعني هو في اسماء المتقدمين روح وواهم من قال ضم روح ابن مقاسم يعني من قال ان روح ابن مقاسم بالظن فهو واهم. واهم خطأ بل هو روح كغيره كالجاده روح فالمتقدمون المعروف فيهم روح وهذا الذي قيل عنه روح بن قاسم هو وهم والصواب فيه روح كغيره من المتقدمين فالمتقدمون هم بفتح الراء والمتاخرون الذي في زمن الذهبي وقريب من الزمن الذهبي يقال, له يقال, يقال فيه روح اذا قوله سالف يريد بذلك ان المتقدمين التسمية فيهم بهذه الصيغة يعني بخلاف المتاخرين، فإنها بصيغة أخرى وهي روح وبينهما التلاف والتلاف وفي المتقدمين من هو روح ولكن أخطأ بعض المحدثين فقال عنه روح والصحيح أنه روح وليس بروح وهو روح ابن القاسم روح ابن القاسم أيوة. ابن الزبير صاحب ونجله بالفتح والكوفي أيضا مثله ثم ذكر الزبير والزبير الزبير قليل والزبير كثير الزبير هو الجاده من يسمى زبير كثير جدا لكن من يسمى الزبير بالتكبير على وزن أمير فهو قليل منهم عبد الرحمن بن الزبير صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام علي الذي تزوج امرأة رفاعها القرضي وكان قد بكت طلاقها أتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، وجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تقول إن إن كنت عند رفاعة القرضي وطلقتني وبدت طلاقي، وإنني أخذت عبد الرحمن عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه إنما معه مثل هدبة الثو، فقال لا تريدنا أن ترجع إلى رفاعة لا حتى تذوق عشيلته ويدوق عشيلتك الحدث الصحيحين عبد الرحمن بن الزبير له هو هذا إذا يأتي عبد الرحمن بن الزبير ابوه بفتح الزاي على وزن امير وكذلك ابنه يقال الزبير ويقال فيه الزبير يعني من العلماء قال انه يعني كما ذكر الناظم أنه نجله مثله الزبير ومنهم من قال انه الزبير يعني صيغة الابن تختلف عن صيغه الجد عن صيغه جده والناظم هنا ذكر أن عبد الرحمن الزبير صاحب يعني من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن الزبير الذي جاء ذكره في الصحيحين في قصه المراه التي تزوجها بعد رفع القرضي وجاءت الرسول صلى الله عليه وسلم تخبره فقال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك, عسيلتك وكذلك شخص قاله عبد الله ابن الزبير وهو كوفي ولهذا قال ومثله الكوفي. من الكوفي أيضا مثله. أيضا مثله يعني الكوفي الذي هو عبد الله بن الزبير الشاعر عبد الله بن الزبير وكذلك ابنه أيضا الزبير أيضا بفتح الحاء الزاي وكسر الباء ومن عدا هؤلاء يقاله الزبير. ومن عدا هؤلاء فهو يقال له الزبير إذن الزبير قليل الاستعمال والزبير كثير الاستعمال. والاختلاف والاختلاف إنما هو بالشكل وليس بالنقط لأن النقط واحد زاي با را لكن الفرق بالشكل بالحركات الزبير بفتح الزاي على وزن أمير وزبير يضم الزاي يضم الزاي مصغر وجبير هو الجاد والكثير في الاستعمال فهو ذكر الذي هو الفاء الذي أتت التسمية فيه قليلة وأحالة ما وراء ذلك على ما كانت التسمية فيه كثيرة. السفر بالسكون في الأسماء والفتح في الكونا بلامتراء. ثم ذكر السفر والسفر السفر والسفر السفر بب إسكان ب... الفاء و... والسفر بفتحها. فقال ان السفر يأتي في الأسماء والسفر يأتي في الكنى السفر بالسكون في الاسماء يعني الأسماء جاءت أو الذي جاء فيها هو ساكن الفاء وأما الكنى أبو فلان أو السفر فهو بالفتح ما كان من الاسماء فهو بالسكان الفاء السفر ابن فلان السفر ابن فلان وما كان بالكون أو السفر فهو بالفتح وليس بالسكون ما جاء أبو السفر وإنما يقال أبو السفر فالفاء فا ب با السفر بالسكون في الأثنائي الفاء ساكنة والضم في الكوناء بالامترائي يعني وضم الفاء وفتحه والفتح بال آ آ آ في الكوناء بالامترائي الفتح للفاء يكون بالكناة بلا امترائي فهذان اللفظان يعني ما يأتي بالكنى وما يأتي بالاسماء الفرق بينهما إن ما هو الشكل وإلا فإن الرسم واحد السين والفاء والراء إلا أن ما, ما كان من قبيل الاسماء فيأتي بالفتح بالسكون بالسكون الفاء وما كان من قبيل الكناء من قبيل الكناء من قبيل الكناء فانه يأتي بفتح الفاء. هذه ثمانية أبيات مجتملة على ثمانية أمثلة من الأمثلة التي هي من قبيل المؤتلف والمختلف وفي الدرس القادم إن شاء الله ندرس تسعة أبيات